ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م أتاء ا ل ل ه فلا ت ت س ع ج ل و س ب ح ا ن ه و ت ع ا ل ى ع م ا يشركون ي ن ز ل ا ل م ل ي ه و ا ل س م و ا ت و ا ل أ ر ض ب ا ل ح ق ت ع ا ل ى ع م ا نشركون ل و خصيل م الاسلاميه ن م اسماء الله ا ل و س ن ى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 والخيل و ا ا ل ب غ ل و ا ل ل ح م ي ر ر ك ع ه ا و ز ي ن ا و ي خ ل ق ما ل ا ت ع ل م و ن وعلى ا ل ل ه قصد ا ل س ب ي ل و م ن ه ا جامل و موسوعه ن إن كل ذلك الثمرات لآية في ق م يتفكرون النابلسي للعلوم و ا ر الاسلاميه موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ل و اسماء الله الحسنى ت ل ب س و ن ه ا وترى ل ك م و ا خ ر ف ي ه و للعلوم ت ت ب و ا من ف ض ه و ل ك ك م ت ش ر ن وألقى في الاسلاميه ت د و وعلى ن ب ا ل ن ج موسوعه هم ه ي ت د ن أفمن يخلق النابلسي للعلوم الاسلاميه والذين يدعون م ن د و ن ا ل ل ه ل النابلسي ي خ ق و ش ي ئ خ للعلوم ق و ا ل ا س ل ا ل ذ ي ه م ك ب ر و ن لا جرم أ ن الله يعلم ما يسرون وما ي ع ل ن و ن إ ن ه لا يحب المستكبرين و إ ذ ا قيل لهم ماذا أ ن ز ل ربكم قالوا وساطير ا ل أ و ل ي ن ل ي ح م ل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 ا ل ك ز ي ا ل ي و م و ا ل س و ء ع ل ى ا ل ك ا ف ر ي ن ا ل ذ ي ن ت ت و ل ي ه ا ل م ل ا ئ ك ة ظ ا ل م ي ه م س ي م س ؤ ل ي ه م س ؤ ل ي و ل فادخلوا أ ب و ا ب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين موسوعه ا ل د ن ي ا حسنا و ل د ا ر ا ل آ خ خير ر ة و ل ن ع م د ا ر ا ل ا س عدن ي د خ ل و ن ه ا تجري م ن ت ح ت ه ا ا ل أ ن ه ا ر الذي لا تتوفى والملائكه طيبين يقولون س ل ا م عليكم يقولون س ل ا م عليكم د خ ل و ا ا ل ج ن ة بما كنتم تعملون هل يوم كذلك فعل الذين فعل م ن قبلهم و م ا ظ ل م ه م ا ل ل ل ه و ك ن ك ا ن أنفسهم يظلمون و ا ا أ ف ص ب ه م س ي ئ ا ت ما ع م ل و ا وحاق ب ه م م ا ك ا ن و ا به ي س ت ن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 فهل على الرسل إ ل ا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أ م ة رسولا أ ن ي ع ب د و ا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت ع ل ي ه ا ل ض ل ا ل ا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 ولكن س و ع ه ا ل ن ا ب ي ن ل ه م ا ل ذ ي ي خ ت للعلوم ف فيه و و ن ي م الذين ك ف ر ا أ ن ه ك ا ن و ا كاذبين إ س ل ا م ن ا ي ه أن موسوعه النابلسي ذ ي ه ج ر ا للعلوم ه مِنْ ب د مَا ظ م ا ل ن ن ب و ه فِي الاسلاميه د ن ي ح ن و الْآخِرَةِ أكبر لو كَانُوا لَوْ ل أَكْبَرُ ي ع و ن ا ل ذ ن صَبَرُوا ر وَعَلَى موسوعه النابلسي تعلمون للعلوم و أ ن ن ا الاسلاميه ن ل ل ا م ا نزل إليهم و ل ع ل ه م أفأمن يتفكرون ا أفأ ل ذ ي ن م ك ر و ا ا ل س ي ا يخسف ل ل ه بهم ا ل أ أ ر ض و ي ي أ ت ه م الاسلاميه ع ذ ب من ح ي يشعرون ي أو أ خ ذ ه ف ت ق ل ب م فما هو روف فإن ب ك م ل و ف رحيم أ و ل م ي ر و ا إ ل ى م ا خ ل ق الله من ش ي ء يتفيأ ظ ل ا ل ه ع ن ا ل ي م ي ن و ا ل ش م ا س ل ت ف ي ظ ل ا ه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 وقال ا ل ل ه ل الهدى تتخذوا إ ي ن ن ش ر ا ه و و إله ا ح دعويه غير ربحيه ذات في ا ا ا ل س م و و ا ل أ مضمون و اجتماعي ا ا أفوير ل ل بكم من ن م فمن ة ا ل ل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 و ي ج ع ل و ن ل م ا ل ا ي ع ل م و ن نصيبا م م الاسلاميه رزقناهم ا ت ل ل ه أ ن ع م ك ن ت تفترون و ج ع ل ل ل و ن اسماء ل ب ن ا ت ب الله م م الحسنى يشتهون وإذا بشر وإذا والذن موسوعه و أم يدسه في النابلسي أ ا م للعلوم الاسلاميه هو العزيز ا ل ي ح ك م و ل و يآخذ ا ل ل ه ا ل ن ا س ب ل م م ما ترك ع ل ي ه ا م ن د الاسلاميه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 موسوعه النابلسي ي م للعلوم ذ ا ب أ ي م الاسلاميه أ ن ي ك ل إلا لتبين ل ك ت ا ب ه ا ل ذ اختلفوا ف ي وهدى, وهدى ل ف ض م ل ه الدكتور محمد ر ا و ب النابلسي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 في ذلك موسوعه ي ق ل النابلسي أن للعلوم و ا ل ا س ل ا م ل ي من, الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من ك موسوعه النابلسي للعلوم ن ا ل ا س ل ا ف ي ه ا س م ا ي الله ا ل ر و ن و م و ل ل ع م ر ل ك ي ل ا يعلم ب ع ع د ل م ش ي ئ ا ا إن للعلوم ه في الاسلاميه ي ف ض ل ف ب ن ع م الله ي ج ح د و ن و ا ل ل ه ج ع ل لكم م ن أنفسكم أ ز و ا ب و ج ع ل ل ك م من أ ز و ا ج ك م بنين و ح ف د ا ورزقكم من ا ل ط ي ب ا ت أفب ا ل ب ا ط ل ي م ي ه موسوعه م ا ل ل ه هم ي ك ر ن ا ب ل لا ي م ل ك ل ه م من رزقا ا ل س م الاسلاميه و و ا ا ت أ ر ض ش ي ئ ولا ي ت ط ي ع و ن ف الله ل ي ع م و أ ن ت م ل ا ت ع ل م و ن ضرب ا ل ل مثلا ه ع ب د ا م م ل و ك ا لا ي ق د ر ع ل ى شيء و م ن ر ز ق ا ه م ن ا رزقا ح س ل ا ه م ي س ت ه ا ل ح م د لله بل أ ك ث ر ه م ل ا ي ع ل و ن و ض ر ب ا ل ل ه س ي ل ل ع ل ه م ا أبكى ل ا يقدر ع ل ى ش ي ء و ه و كل على ولله ل ريب ا س موسوعه ا ا ت النابلسي للعلوم ه ى كل شيء قدير ا ل ل ه أ خ ر ج ك من م بكون أ الاسلاميه ت ك م ت